ده شكله هيهند ده ماتري ستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص و طول فرمتها وظبطها على راديو بص و طول يسعد نهارك صديق العزيز حلقة جديدة من فرماتها وذكر برنامجنا بيتكلم عن بعض سلوكيات المفاهيم اللي احنا عشنا بيها فترة كبيرة جدا وان الاوان ان احنا نفرمطها نحط نسخة جديدة لمفاهيم جديدة سلوكيات جديدة بتتنسب حالة الوعي اللي احنا بنعيشها في مصر دلوقتي حالة النهاردة انا سميتها المحامي الفاشل الكلامش يكون موجه لفئة المحامين لا كان يوجه لحضر الدقيق محمد فاشي لا هو الشخص المتصدي لقضية ربحانة كسبانة لكنه بيخسرها برغم وضوح حجته وقوة موقفه وقوة القضية اللي هو بيدافع عنها لازف شديد كتير مننا ممكن انا نكون واحد منكم مش بنعرف ازاي نطرح قضيتنا اللي احنا مؤمنين بيها بشكل جيد بيكسبها التعاطف من قبل الاخرين بل على العكس بنطرحها بعصبيه بشدة بتنفر الناس منها وبتخسرنا وبتخسر القضيه اللي احنا بنتكلم عنها قضيتي اللي انا بقصدها ممكن تكون دينية ممكن تكون اجتماعيه ممكن تكون حزبيه ممكن تكون فكرية ممكن تكون قناعه عندي ممكن تكون عجب بالبلدي كل الحاجات العظيمه النبيلة دي اللي بتمثل قيم بنعيش بيها في حياتنا وبننظر ليها بمثاليه في وقت كثيرة جدا احنا اللي بنخسرها بنؤذيها بنخلي الناس يعتادوا عليها متصرفش كلامي لان احنا بوضوح ان ما كناش اسكياء في الاعلان عما عم نؤمن به بنصيبه بالضرر طيب انا مؤمن بقضية ما او فكرة ما ازاي اخلي بالي وما سوقهاش غلط ازاي اخلي بالي وما ضرهاش من حيث اريد النفع الاجابة في الحقيقة في اربع نقط النقطة الاولى ركز معايا اياك والتعصب لفكرتك من حقك انك تتكلم تظهر الجوانب الجميلة لكن مش من حقك تتشني ولا تتعصب ولا تتهم المخالف ليك بعدم الوعي او عدم الفهم او عدم النضج مهما كانت قضيتك واضحه وجلية وهو مش عايز يقتنع لان الواضح ليك مش شرط يكون واضح لغيرك العظيم في عينيك الحاجه العظيمه في عينيك مش شرط تكون عظيمه في عين شخص اخر خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاه والسلام ان اتباع الناس ليك مش علشان انت بتدعو لدين عظيم لا قال ده لان انت يا محمد عليه السلام هين ولين ولو كنت فظا غليظ القلب نفض من حولك يبقى اول نقطه بتخلينا ان احنا ننفع قضيتنا من ضرهاش ان احنا ما نتعصبش اللي نحبها يبان قوي ان احنا بنحب الفكرة بتاعتي بس يبانش ان احنا متعصبين وعصبيين في الحديث عنها النقطه التانية اللي لازم الواحد يخلي باله منها ان انت انتبه ان انت تنكر على الاخر ايمانه بعكس ما تقول قوت فكرتك في قدرتها على استيعاب المخالف ليها وضعفها بيظهر من تشنج اتباعها عند اعلان اي شخص اخر مخالفته للفكره دي بمعنى أنا مؤمن بفكرة لو انا واثق من ان الفكرة دي قوية وراسخه وعظيمة مش هتهز لواحد او الف او مليون ما بقضيتي بالعكس هبص لهم ان هم اللي خسرانين وان هم بحاجة الى معرفتها بشكل افضل ابدأ باحسان عرضها عليهم وابدا في تجميلها وتزينها بس ليك انك تقتنع في النهاية او ترفض حسب ما انت عايز لحتى في ديننا اصدقائي ربنا امر نبيه انه يدعو الناس بالحسن الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن او قال في موضع اخر فمن شاقفة لي أو او من شاف خلاص مش قضيتك بقى ان الناس تؤمن بفكرتك او ما تؤمنش خلاص هم في الاول والاخر هم اللي هيتحاسبوا عن ايمانهم وعن قناعتهم وعن اعتقادهم فما ينفعش ان احنا ننكر على الاخر ان هو يرى بعكس ما نرى دوري ودورك ان احنا ندعو اليها وبس الحاجة الثالثة اللي لازم ننتبه لها عشان ما نخسرش قضيتنا هي الازدواجية بمعنى ان انت تدعو الى فكرة ما او قيمة ما بس ما تتمثلش القيمة او الفكرة او الصفة دي اللي انت بتدعو اليها العقل العصري ما عادش بيقبل بالفصل بين النظرية والتطبيق ما عادش ينفع نقول مثلا ان الاسلام يا جماعة بيدعو للتسامح كده فعلت واحنا نفسنا متسامحين العقل بيرفض بقى تصديق الكلام بيميل دايما لتصديق الفعل والسلوك الخطأ اللي ممكن نقع فيه ان احنا سلوكنا ما يكونش مطابق لقناعتنا او فكرتنا اللي احنا بنؤمن بيها وبندعو الناس ليها فالناس لما تشوف كلامنا وبعدين ترجع تشوف سلوكنا بتبدأ ترفض الفكرة بقى هي ما ترفضناش احنا لا بترفض الفكرة في حد ذاتها ويقول لو كان الفكرة دي او الدين ده او المبدأ ده او القناعة دي او الجماعة دي او الحزب ده في خير كان خيره ده اول الحاجة نضح في سلوك أتباعه النقطة الرابعة والأخيرة أو الخطأ الرابع والأخير هو أن احنا بنظن أن احنا مطالبين خلي بالكو أصدقائي مطالبين بقطف الثمرة أو بمعنى صح الانتصار التام والكامل والكاسح للفكرة اللي احنا بنؤمن بيها ده خطأ شانية يجب أن احنا نولي جهدنا لأشياء اللي احنا اللي هي فعلا محتاجة مننا العمل والجهد والتعب. يجب أن احنا نودي كل أفكارنا لتسويق الفكرة إمتى بقى دي تنتصر؟ امتى نشوف النصر التام امتى نشوف الثمره بتاعتها ده ممكن يكون وارد جدا يكون بعد ما نموت وارد جدا يجي غيرنا شخص تاني يقطف الثمر في الاول وفي الاخر احنا لما لمبدا وقيمة. يجب أن نتجرد للحاجه اللي احنا بنعملها نفوسنا طمعنا الشخصية يجب ان يكونش ما تكونش لان احنا ب... ب... بندعو لقيمه او لقضيه او لفكرة نبيلة أطمعنا بتتراجع حظ انفسنا يجب ان هو يتراجع وبالتالي ما نبقاش حرسين ان احنا ننتصر النهاردة اللي بنبقى حرسين عليه ان احنا نكون لبنه جيدة في الفكرة او في القضية او في المبدأ او في القناعة اللي احنا بندعو ليها وبالتالي يجب ان احنا منستعجلش ومنتعصبش في سبيل الوصول للنصر في نهاية صديقي انا ليك حديث ده لإيماني ان صاحب قضيه صاحب فكرة صاحب رؤية صاحب هدف سامي برمي عليك في الحقيقة هدف وحمل وامل كبير جدا الامل معقود عليك في الفترة الجاية انك تنهض ببلدك وبأمتك ولازم علشان ده يحصل ان احنا نحذر من الاخطاء السازجة اليامة يامة خسرتنا كثير قبل كده ومعدش عادش ينفع هي تخسرنا في المرحلة القادمة بشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله انا كنت معك كريم عليكم. ده شكله هيهند ده هند ماتري ستارت افصل بقى فرمات يا معلم فرمطها وظبطها على راديو بص وطول فرمطها وظبطها على راديو بص وطول